فَخُطِّيَادًا فِي رِقْمِ النَّاسِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ قم واذفر قم وختم على قلوبكم ما الىه النير الله يئسكم به انظر كيف نصر 114. يحرف الآيات ثم هم يصدفون 115. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو إلا القوم الظالمون وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كانوا All right. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ير الله لهم ولا تنقور ذري